ها قد تنامى حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب ها قد تنامى حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب فخرجكم أنتم شعاع الشمس ينحل الغياء فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطاء حفظ أين واكتساب فمباراكم طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعد أن العطايا حفظ عين واكتساب فمباراكم طبتم وطاب غراسكم ودعتم خيرا المرتع باحتساب قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثو ما دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمسي انحل الغياب ها قد من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب وثو ما دامع فرح حيكم يا شده توسط وبسایت سنت دانلود